بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قالوا قلوبنا في أكنة مما تبعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله